لأجارهم قلت تظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي يتفخر وظننت أنا أني بذلك حسغنا فوجدت أني خاسر فترك مظاهر لا لا لا نحتاج المالا كي نزداد جمالا يا متلا <مترجم> لا لا ندنا سب بما